117. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 118. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 119. هو الأول والآخر والظاهر والباطن 112. وهو بكل شيء عليم 113. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 114. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 117. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 118. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 119. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم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 ان الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنًا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم وَشَرَفَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قُتِبَ بِسْمِ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ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 وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّقُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُّ فَالْيَوْمَ لَا يُخْفَضُ مِنْكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا 126. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 127. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 117. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 118. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ يَفَنَّ نَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَهُ اللَّهَ قَضَاءً حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخروا بينكم وتكاثروا وتفاخروا بينكم وتكاثروا في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته فَاَضْرَبْنَا نَبَاتَهُ ثُمَّ يهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ دنيا الا متاع الغرور سابق الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ فَسِيكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتاكم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 لِنَا وَقَفَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَرَبَّانِيَّتَنِ بِالتَّدْعُو وَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِم إِلَّا الِافْتِغَارَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ قَرِيْعَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله وَأَنَّ الفضل بيد اللَّهَ يُؤْتِي هُوَ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الفضل cardinal صde com